فالشيطان يأتي الإنسان وقول به كيف تتواضع لهذا الفقير كيف تتواضع لهذا الصغير كيف تكلم فلانا كيف تبلم فلانا ولكن لمن تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وين كان عالم ما دام مؤمنا أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يقضى جناحه له لكن يجب عليه أن يقضى على الحق بدعوته إلى الدين لا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه بل يدعوه لكن بعزه, و... بعزة وكرامه دون اهانه الله فهذا معنى قولي واخفض جناحك للمؤمنين وفي الاذن الثانيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهذا وظيفه المسلم مع اخوانه ان يكون بينا مطامنا بالصول وبالفعل لأن هذا مما يوجب الالفه والمودة بين الناس وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرح ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوه والبغضاء مثل البيع على بيع المسلم والصوم على صوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس والله قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه سبق لنا عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم ومن جمله الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمه المسلم قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فسار في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا بين الله في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فسار في الأرض فكانما قتل الناس جميعا لأن حرمة المسلمين واحدة ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين من انتهك حرمة جميع المسلمين كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكانما كذب جميع الرسل ولهذا اقرأ قوله تعالى كذبت قوم نوح ايش؟ المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا لم يبعث رسول قبل, قبل نوح وما بعد نوح ما أزقه قومه لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا لأن حرمة المسلمين واحد ومن أحياها ايسعى في احيائها وانقاذها من هلكة فكانما احيا الناس جميعا واحيائها وانقاذها من الهلكه تاركا يكون من هلكه لا قبل للانسان بها من الله مثل ان يشد حريق في بيت رجل فتحاول انقاذه فتنقذه هذا احياء للنفس وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل فأنت لا نحيت نفسه فكأنما احيا الناس جميعا لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فإذا قتل شخص نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا اسم عليه ويرث من القاتل من المقتول يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق والنظر لهذا مثلا بثلاثة أب. أخوة ثلاثة أخوة قتل الكبير منهم الصغير عندم. فمن الذي يرث الصغير يرثه أخوه الأوسط وأخوه الكبير لا يرث منه لماذا؟ لأنه قتله بغير حق ثم طالب الأوسط بدم أخي الصغير فقتل اخاه الكبير قصاصا هل يريث منه الأوسط يريث من اخيه الكبير يريث ليش وهو قاسل لأنه قتله بحق والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يريث لأنه قتل بغير حق فالقتل بحق لا لوم فيه ولا اثر ولا أثر ولا يزال أثر قصاص ولكم في القصاص حياه يا أولي الالباب تعال لكم يتقن. وقوله عز وجل أو فساد في الأرض أن فساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الدرقتر فيخدم البيت ولو عدوانا هذا ليس فسادا وإن كان فسادا لكن لا يرحل به دم المسلم الفساد في الأرض بنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك هذا فساد، فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدى حلال يقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد بل إن الله قال في سورة المائدة في نفس السورة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسئون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو لهم من الارض على حسب جريمتهم إن كانت كبيرة فبالقتل إن كانت دونها فبالصلب إن كانت دونها فان تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى واليجل اليسر إن كانت دون ذلك فان ينفوا من الأرض إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض العلم وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبس حبس إلى الموت فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام المتينية فإن, فإن قتل الغيلة واجب واجب فيه قصاص يعني من قتل شخصا غيلة يعني شغاف له حتى قتله فإنه يقتل ولو, ولو سمح أولياء المقتول لأن الغيل الشر وفساد لا يمكن التخلص منها. مثل جي انسان شخص في منامه فيقتله هذا يقتل على كل حال حتى لو قال أولياء المقتول ولا نبي شيء يقتل هذا رأي الامام مالك وشيخ السلام بن تيميه رحمه الله وهو حق هذا القول هو الحق أنه إذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك فالحاصل أن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض فقتل جميع الناس وقتل وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس وهذا يدل على عظم القتل ولو أن إنسانا احصى كم قتل من بني آدم بغير حق يقدر نعم ما يقدر كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه كفل منه عليه من اسمه ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا قرب قربانا اثنين من بني ادم اول ما جاء ادم من الابناء يعني ابو البطن قرب قربانا قرب الى الله فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الاخر فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لا لاقتلن ليش ان الله يتقبل منك ولا يتقبل مني حسد ولا ولا بحق حسد القبول عند الله فقال له أخوه انما يتقبل الله من المتقين يعني اتق الله ويقبل الله منك لكن ان يتوعد اخاه بالقتل هل هو متق لله لا في النهايه قتله والعياذ الله طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين خصفوا لعيذ بالله ويقال إنه فقه يحمل أخاه الذي قتله أربعين يوما على رهده ما يدوش سوي لأن القبور ما شرعت لذلك الوقت فأرسل الله غرابا بعث الله غرابا يبحث في الأرض يعني لأطفاله ليريهو كيف وارثة وتأخير وقيل ان غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخر فحفر أحدهما الثاني فدفن فاقتدى به هذا القاتل ودفن اخاه وهذا من عجائب أن يكون الذي علمنا الدفن من؟ الغربان الغربان هي التي علمت الدفن على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إسمها على القاتل الأول والعياذ بالله وهكذا أيضا من سن القتل بعد امن الناس وصار يقتل الناس أمعش ذلك وتجرأ الناس على هذا من اجل فعله فإن عليه من نصيب نصيبا لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا فمثلا أن الذين كانوا في ما سبق يختطفون الطائرات مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات يختطف في السنة مرتين أو ثلاث لكن الحمد لله الان خفض اول من يختطف الطائرات كل اثن حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب لانه هو الذي سن ذلك ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الثاني نسأل الله أن أي يجعلوا إياكم من دعاة الخير وفاعليه إنه جواب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن حابس فقال الاقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت, منهم أحد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه ذكر الموالف رحمه الله من أحاديث الرفق بالمسلمين جملة منها حديث أبي موسى العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصر فليمسك بها في باطرافها النص السهام التي يرمى بها واطرافها تكون دائما دقيقه تنفذ فيما تصيبه من المرمي, المرمى. المرمى. فاذا امسك الانسان بها وقى الناس شرها واذا تركها هكذا فربما تؤذي احدا ربما ياتي احد بسرعه فتخدشه أو يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحة غير ممسكة تخدشهم أيضا ومثل ذلك أيضا العصا العصا إذا كان معك عصا فأمسكها طولا يعني يجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا لأنك إذا جعلتها عرضا آديت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين أمامك ومثل الشمسية أيضا إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنب الإنسان لأن أذية المسلمين ليست في الهينة. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ومن ذلك أيضا من الاحاديث التي ذكرها حديث أبي برير رضي الله عنه أنه كان عنده الحسن بن علي بن أبي طالب والأقرع بن حادس. الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابوه علي ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما سبطاء ويفضل الحسن على الحسين لأن الحسن أفضل من الحسين الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن نسلح به بين فئتين من المسلمين فكان الأمر كما كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاية بن أبي اسبيع حقنا لدماء المسلمين لأنه يعلم أن الناس اشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنه غضره العراق وحصل ما حصل من المقتل العظيم في كربلاء وقتل الحسين أما الحسن رضي الله عنه فإنه تناسب عن الخلافة لمعاوة بن ابي سفيان فصار ذلك مستاق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل الله أن نصح به بي بين فئتين من المسلمين كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرب نحات من زعما بني تمين والغالب أن الفاتحة وأشباههم يكون فيهم جفاء كقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن فقال الأقرأ إن لي عشره من الولد ما قبلت واحدا منه عوذ بالأقل من قاسم ما قبلهم ولو, ولو كانوا صغارا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ففي هذا دليل على أنه ينبغي للانسان الرحمة بالصغار ونحوه وأنه ينبغي للانسان أن يقبل أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه يقبلهم رحمة بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما يفعل بعض الناس والعياد بالله من الجفى والغلغة بالنسبة للصبيان، وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا وإذا راه عند الرجال انتهره وقال فاد اذهب فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي للناس إحدى صلاته العشر إما العصر وإما الظهر فجاءته بنت بنت أمامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها أين, أين هذا الخلق من أخلاق الآن الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجها فضل عن كون يحمله في الصلاة وكان يوم من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه جعله راحله لها فاطال فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود فلما سلم قال إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته وكان يخطب الناس يخطب الناس دوما على المنبر فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان ثوبان جديدان يعتران بهما فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله إن انما اموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين عثران يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما ففي هذا كل وأمثاله تدين على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل نسأل الله عنه رحمنا وإياكم برحمته ورطفه وإحسانه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن لا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه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 قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء قوم من العراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل تقبلون صبانكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم والعراب كما نعلم جميعا تفات العراب تفات عندهم غلظة وشدة لا سيما الإبل منهم فإن عندهم الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجار نسأل الله لها قالوا إن لسنا نقبل صديعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوأملك أن نزع الله رحمة من قلوبكم يعني لا أملك لكم شيئا إذا نزع الله رحمة من قلوبكم وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة وإذا أنزل, وإذا أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل كما في الحديث الثاني عدد عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله نسأل الله العالم الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم ومرؤهم جهنم وبيس المصير. تقرأ الله تعالى هذه الآية في آية في من القرآن في هذا اللق لا اللائق يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقالوا عليهم وما جهنم وبئس المصير ذكر الله في سوره توبه وفي سوره التحريم بهذا اللفظ وقال تعالى ولا يطغون ما ان يعودوا كفار ولا ينامون من عدو الليل الا كتب لهم به امن صاد وكذلك ايضا رحمه الدواء والبهاني فانها من علامات رحمه الله عز وجل للانسان لانه اذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذا روح وإذا رحم كل شيء ليروت رحمه الله قيل يا رسول الله ألنا في البهائن أجر؟ قال نعم في كل ذات كبر حرى أجر ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن الإنسان إذا كان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليه في الصراحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا امن, إذا أمن احدكم ناس فليخفقه فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا والكبير يعني من ورائه أهل الأعذار أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيق والمراج بالتخفيف هنا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التخفيف ليس المراد بالتخفيف ما وافق اهواء الناس وصار الإنسان الإمام يركض في صلاة ولا يطمئنه المراد بالتخفيف ما وافق السنه قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء ايمان القبض اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فكان يقرا في فجر يوم الجمعه الافلام دين تنزيل السجده كاملة في الركعه الاولى وهل اتى على الانسان فالركعه الثانيه كامل وكان يقرأ بصورة الدخان في المغرب ويقرأ فيها بالمرسلات ويقرأ فيها بالطور وربما قرأ فيها بالأعراف ومع هذا فهي صفيفة قال أنس ما صليت وراء من قد اخف صلاة ولا أتم صلاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس هذا الشديد فجة للذين يريدون من الائمه أن نخفف تخفيفا ينقص الأجر ويخالف السنه ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارض طارئا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل يدخل في الصلاة وهو يريد أن ينقل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تهتتن أمه فإذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف لكن على وجه لا يكل الواجب، فالتخفيف نوعان تخفيف دائم وهو ما وافق سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تتكتم امره والمهم انه ينبغي اللسان مراعاه احوال الناس ورحمتهم ولكن رحمتهم اذا كان اماما ان يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسير باصحابه والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشيه أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه <تصفيق> <تصفيق> قال المعليف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عاش رضي الله عنها في باب عقب المسلمين والشفقة عليهم قال تعالى رضي الله عنها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عمل وهو أحب ان يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه إن كان هلئ مخفف من الثقيله وأصلها إن ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشاء وجملة كان لا خبرها فالجملة هنا ثبوتية وليس سلبية المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يفعله لأن لا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشط عليهم ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان ذات ليله فعلم به اناس من الصحابه فاجتمعوا اليه وصلوا وصلوا معه وفي الليله الثانيه صلوا اكثر وفي الثالثة اكثر وأكثر ثم تركها ترك الصلاه في المسجد فقال عليه الصلاه والسلام اني قد علمت يعني ما جرى منهم من الاجتماع ولكنني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة وهذا من شفقت وكان يقول لولا أن اشق على أمك إذا فعلت كذا وكذا أو لامرت لا بكذا وكذا مثل قوله لولا أن اشق على أمك إذا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها يعني آخر الوقت لولا أن اشق على أمته فهو عليه الصلاة والسلام يدعو العمل ويدعو الأمر بالعمل خوفا من أن يشط على الأمة ومن ذلك أيضا ما روته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم يعني نها الصحابة عن الوصال والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر من غير فطر يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا فراهة للعمل فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شواء فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني لا بقيتكم تواصلون قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من انفسهم المهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم فقالوا إنك تواصل يعني ونحن نقتدي بك فقال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيه يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس ليسك الأمة يبيت عند الله يطعمه ويسقيه ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتحجج بالليل ويقل بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه. وغير ذلك مما يغنيه عن الاكل والشوق. لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسل أكله والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحبه ويغوى ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل الهاء عن الطعام والشراب والشراب وهو أمر واضح واضح حتى أن الإنسان أحياناً يكون في الأشغال يشتغل بها فايله عن الأكل والشرب مثل طالب العلم الذي يكون منهوماً بالعلم شغوفاً به ربما يبقى في مكتبته طالب وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء وربما يبقى ينسى النوم وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبه ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب، ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وحساباته وماله وله زوجه وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بان هذا جار ثقيل يعاشر زوجته بالمعروف، فغارت زوجة الغني لأن الغني غافل عنها، فقالت له ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا. فدعا بجاره الفقير وقال له انك رجل فقير يعني تستاجل المال وانا ساعطيك مالا ضاع تتجر به فاعطاه المال يتجر به اعطى الفقير هذا المال يتجر به فانشغل به الفقير عن اهله وصار لا يعاشره صار مثل التاجر فالانسان اذا اشتغل بالشيء المحبوب اليه أنساه كل شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلا شك وما زعنه بعضه العلم من أن المراد بالاطعام والإصقاء الإطعام من الجنة والإصقاء من الجنة، هذا بصحيح لانه لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن واصفا. وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجواره والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة به فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عالمينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لاقوم لا الى إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري وعن جلد بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله وعن جلد بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلب ان الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم ورحمة الله ورحمة الله قال المالك رحمه الله تعالى في باب الزفق بالمسلمين فيما نقله عن بقتاده الحارث بن البعين الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة وأريد أن أطأ فيها فاسمع بكاء الصبي يعني فأوجد مخافة أن اشق على أمه هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. كما وصف الله به في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاه والمراد الإطالة النسبية ليست الاطاله الزائده عن ما كان يفعله من قبل فإذا سمع بكاء الصبي أو جزء. فخافة أن يشف على أمه لأن أمه اذا سمعت بكاءه فإنه يشف عليها أن تسمع بكاء ابنها وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليه وثانيا جواز حذور النساء للمساك ليوصلين مع الجماعه وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز مثل أن تخرج متعطره أو متبرجه فإن ذلك لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ايما امراه اصابت فقورا فلا تشهد معنا صلاه العشاء وثالثا جواز ادخال الصبيان للمسجد هذا اذا كان صبيها معه وان كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلاله لكنه يبعد ان المراه تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد الله أن صبيانهن معهن يكون فيه دليل على جواز إتخال الصبيان للمساجد لكن بشر أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلي فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويث بالبور أو النجاسة فإنهم يمنعون أو يخشى منهم تشويش على الناس بالصراخ والرقص واللجبان فإنهم يمنعون أيضا أما إذا لم يقم منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد وأما حديث جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم فوضعيكم وبه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ويجبه أن يسدأ لنيه بل له أن يسمع لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمع فلا يصلي أن حوله يبعد كما لو كان الانسان أراد أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد وعما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع بخلاف الاستماع فان المصلي لا يستمع إلا الى قراءه امامه وعلى هذا فما إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظه فلا تشد سمعك اليه لا تسمع اليه لان هذا غير مشروع اما لو سمعته ولكن ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت اليه فلا باس ومن فائلة الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تقصير أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفل في يريد أن يطيلها فيخفف فإذا دخل الإنسان في صلاةه على أنه يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل هذا ومن طائب هذا الحديث أيضا أنه لا أحرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يقضي ابنه من علم أو شبهه لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن ابن الله رحمة بالصجيان ولا شك أن الرحمة بالصجيان ومراعاة واتقاء ما لا شك أنه من أسباب الرحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمعناه من قبل الرحم من لا يرحم الناس لا يرحم الله والرح والرحمون يرحمهم الرحمن وانما الله من عباده الرحماء واشبه هذه الاحاديث فكون انسان يتالم من بكاء الصبيان رحمه بهم لا شك ان هذا من الخلق المحمود لانه رحمه في هؤلاء الصغار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 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى صلاة الفجر. فهي الأولى والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى والرابعة المغرب والخامسة العشاء وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نياب ولهذا يتكاسل عنه المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا حبوة. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردين يعني الظهر يعني الفجر والعصر لأن الفجر ضراد الليل والعصر براد النهار وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة وغير جماعة وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده يعني أنه دخل في عهد الله فكأن فكانه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده فاياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته من بشيء فإن من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه النار ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر ابدا لأنهم إنما يصلون مراءة للناس فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست كالفجر في يومنا أي أن الليل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل ليل حالك لا يرى الناس فيه في عهد النسان ويذهب وهو لا يعرف لكن عندنا الآن لينا الحمد كنهار لما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء لكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون والمهم ان في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويأتي إن الكلام على الحديث الذي بعده نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه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 المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم يعني في الدين كما قال الله تبارك وتعالى فأصبحتم بنعمتي اخوانا وقال النبي وقال الله تعالى فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في, في الدين ومواليكم وهذه الاخوه هي اوثق اوثق الاخوات اوثق من اخوه النسب فإن اخوه النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها ويكون اخوك من النسب عدوًا لك كارها لك لا في الدنيا ولا في الآخر قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أما أقوة الدين فإنها أقوة ثابتة راسقة في الدنيا وفي الآخر تنفع الإنسان في حياته وفي مماته لكن هذه الاخوه لا يترتب عليها ما يترتب على أقوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك ثم قال لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله يعني لا لا يظلمه باي نوع من الظلم ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه فهو يدافع عنه وي يحميه من شره فهو جامع بين امرين الامر الاول انه لا يظلمه والأمر الثاني انه لا يسلمه لمن يظلمه بل يدافع يدافع عنه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الانسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله في عرضه يعني إذا سنع أحدا يسبه ويقتابه يجب عليه أن يدافع عنه وكذلك أيضا في بدنه لو أراد أحد أن يعتدي على, أخي على أخيك المسلم وأن تقادم على دفعه وجب عليه وكذلك في ماله لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليه أن تدافع عنه ولا يسلمه ثم قال عليه الصلاة والسلام من والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخي يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها فإن الله تعالى يساعدك في حاجته ويعينك عليها جزاء يفاق ويفهم من أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصا وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصا وإذا لم يكن في حاجته فإنه يقوته هذا الخير العظيم وهو أن الله إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ثم قال ومن فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الكرب ما يضيق على, على الانسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما فاذا فرجت عن اخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربه من كرب يوم القيامه وتفريج الكربات ان كانت كربه ماليه فباعطائه المال الذي يتدول بها الكربه ان كانت كربة معنويه فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه القربه إذا كانت القربه كربة هم وغم فبأن توسي عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام حال من المحال وتبين له ما فيه هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره من ستر يعني غطى عيب ولم يبينه فإن الله يستروه في الدنيا والاخره وهذا ليس على اخلاقه بل هناك نصوص تدل على انه غير مت على أنه غير فالستر قد يكون مامورا به محمودا وقد يكون حراما فاذا راينا شخصا على معصر وهو رجل شريف منهامكم في المعاصي لا يزيده السفر إلا طغيانا، فإننا لا نسل بل نبلغ عنه حتى يرجع رجعا يحصل به المقصود أما إذا كان رجلا لم يبدر منه بوادر سيئه ولكن حصلت منه هفوة فإن من المستحب أن تسترى ولا تبينه لأحد لا للجهات المسؤولة ولا للغير. فإذا سترت ستر الله عليك بالدنيا والآخر ومن ذلك أيضا أن تسر منه عنه العيب الخلقي إذا كان فيه, فيه عيب في خلقته فجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك وهو يتستر ولا يحب أن يطلع عليه الناس فإنك تسره إذا سترت ستر الله عليك في الدنيا وكذلك إذا كان سجع الخلق سجع الخلق لكنه يتظاهر من الناس بأنه حسن الخلق واسع الصدر وأنت تعرف منه خلاف ذلك وأنت تعرف منه خلاف ذلك فأسره كمن ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والاخره فالستر كما قلت بالنسبه للاعمال التي يقوم بها الانسان الاعمال السيئه ينقسم الى قسمين قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا يستر عليه وقسم آخر حصل منه هفوه فهذا هو الذي يستر عليه اما الامور الأخرى فالستر فيها اقل وأفضل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 المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هنا بحسب برئ من الشر يحق المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم وقد تقدم الكلام على هذه الجملة وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان وأنها أقوى رابطة واوثق من أخوة النسب وبينا ذلك فيما سبق وبينا هنا في هذا الحديث أنه لا يظلمه ولا يقوله ولا يكذبه لا يقول يعني لا لا, يغدره لا يغدر به في محل الاعتماد إذا اعتمنه على شيء على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخون والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الاعتماد ولا يجوز لأحد أن يكون أخاه المسلم حتى وإن خانه يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خان فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال بأن أقرضته مالا يعني سلفته ثم أنكر بعد ذلك وقال لم تقرضني شيئا فإنه لا يحل لك أن تكون فتستقرض منه ثم تنكره بل أدع إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقل من خالك كذلك أيضا لا يخذبه أي لا يخذبه في كذب والكذب حرام وكلما كانت آثاره أشوأ كان أشد إثما وليس في الكذب شيء حلال وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان أسود وأبيض فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض فجوابه أن الكذب كله أسود ليس به شيء أبيض لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم أو ضرر على مسلم صار أشد اثما وإذا لم يكن يترتب أي شيء من الأضرار فإنه أخف لكنه حرام لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الكذب يجوز في الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه ولكن كثير من العلماء قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح وإنما هو التورية والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يأتي الناس يوم الطيام ليشفع لهم إنه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب لكنه ورى تورية يعني أظهر للمخاطب شيئا شيء غير ما يريده هو فقال لما يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء يراد به كذب التورية لا الكذب... لا الكذب الصريح وعلى هذا فلا يستمع من الكذب شيء كل الكذب حرام ثم أعلم أن الكذب يحار فيه نسا عن معالجته كما قيل لي حيله في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة اللي ينم يعني الذي يلقي النميمة بين الناس لي فيه حيلة يمكن احتال واتخلص منه لكن يكذب يقول فعلت فعلت فعلت, فعلت وهو كاذب ما في حيلة كذاب ما في حيلة إذا كان يخلق ما يقول ما شاء قاله فهذا مشكل ليس فيه حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلا ولهذا قال العام كلمة لها روح يقول يا ما غدا على الكذاب من صدق يعني إن الكذاب لو صدق لم يتع الناس به بل يردون قوله فكم من صدق, من صدق غدا عليه وضع عليه بسبب انه كذاب ولهذا قال هنا ولا يكذبه وفي لا ولا يحتقره يعني لا يحتقره يستصغره حتى وإن كان أكبر منه سنا وإن كان اكثر منه مالا وإن كان منه أغذر منه علم وإن كان أغذر منه علما فلا يحقر أخوك المسلم كيف تحتقره واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني, رد يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فالمسلم يرى اخاه بعين الاكبار ويحترم ويعظمه هكذا المسلم والعامه يقولون احترم الناس يحترموك واحتقر الناس احتقروه يعني من راى الناس بعين الاحتقار راوه بعين الاحتقار ومن راهم بعين الاكبار والاجلال راوه بعين الاكبار والاجلال وهذا شيء مشاهد ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين تجده محترما عند الناس كلها لا أحد يكرهه ولا احد يسبه والانسان الشامل لانفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذءوما عند الناس ولولا حادث الناس إليه إذا كان يحتاج الناس اليه ما كلمه احد لأنهم يحتقرونه. ثم قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا وأشر إلى صدره ثلاث مرات ويأتي شاء الله كلم عليه كان أول حديث بحرير رضي الله عنه في بيان الصلف بين المسلم وأخيه وأن المسلم هو أخو المسلم وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم التقوى ها هنا وينشير إلى صدر يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم اتق القلب لم يتق الجوارح، وهذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا كان في قلب الانسان تقوى لله عز وجل وخوفا منه وخشيه الله استقامت اعماله الظاهرة لان الاعمال الظاهره تتبع القلب وقد مثل بعض العلماء ومنهم ابو هريره رضي الله عنه القلب بالملك المطاع مع تنوته فالملك المطاع مع جنوده إذا أمر جنوده بشيء أطعوه ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلح صلح جتد كله وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا فإنهم لا يصحون بصلاحه لكن قال إذا صلح صلح الجسد وإذا اتقى اتقى الجسد واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث إذا أمرته بأمر أمر معروف أو نهيته عن منكر قال تقوى ها هو. تقول له لا تحلق الإحكم حلق اللحنة حرام حلق اللحنة من هدي المجوس والمشركين اعفاء اللحنة من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين إذا قلت له هذا قال تقوى ها هو التقوى ها هو نقول له كذب ليس في قلبك تقوى لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله لأن القلب اذا اتقى اتقى الجوارح. وإذا انهمكت لماصية الله انهمكت الجوال ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم وفي قوله التقوى هنا وإشارته إلى صدره دليل على أن الأقل في القلب الذي في الصدر وهذا هو المطابق للقرآن تماما قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فقال قلوب ناقلون بها ثم قال تعمل قلوب التي في الصدور وليست قلب المخ كما يظنه بعض الجهال فالعقل في القلب ولكن المخ لا شك أن له أثراً في أعمال العبد في حركاته وفي سكناته لكنهم قالوا إن المخ مثل, مثل الفادي يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب ثم يصدر الأوامر ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب والرقية في الجسم فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تسطير الأشياء إليه واستصارها منه فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ والمخ هو الذي يحرك البدن ولذلك إذا اختل المهر اختل كل شيء قال بحسن من, من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصدره ويستدله لكان كافيا في الإثم والعياذ وفي هذا التحيين العظيم من احتقار اخيك المسلم وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعظمه كل المسلم على المسلم حرام دمه فلا يعتدي على نفسه بقفر أو جرح أو غير ذلك وماله فلا يعتدي ماله لا غصبا ولا فرطه ولا خيانه ولا دعوة ملسلة ولا غير ذلك في اي تصرف تاخذ مراقك غير حق فانه حرام عليه وعرضه أن لا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس سواء كنت صادقا فيما تقول ام كاذبا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن غيبه فقال هي ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقلا مؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تلاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحفره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أن يحفراقاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم لا الله الرحمن الرحيم قال نواله رحمه الله فعال فيما نقله عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره هذا هو الحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره مثاله أن تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بالمال أو بالبنين أو بالزوجة أو بالعلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من النعم سواء تمنيت أن تزول عنه أم لم تتمنى وإن كان بعض العلماء يقول إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره لكن هذا أخبته واشد وإلا فمجرد فراهة الانسان ان ينعم الله على الشخص هو حسد والحسد من خصال اليهود فمن حسد فهو متشكك بهم والعياذ بالله قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال تعالى فيهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا على آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم مرة ولا فرق بين أن ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعود إليك وعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة منها أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخص عباد الله الذين جعل الله منهم القردة والفنازي وعب يبطغوك ومنها أن, أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد وأنه لا يحب لأقوانه ما يحب لنفسه لأن من أحب لأقوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء بل يفرح إذا انعم الله على غيره بنعمة ويقول اللهم آتني مثلها كما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله ومنها أن فيها اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضاء فإنه من الذي أنعم على هذا الرسول الله حسى وجل فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدر فإنه على خطر في دينه نسال الله لا لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تكبيره وتقديره ومنها من المفاسج الحسد أن الإنسان كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار حسده في قلبه فصار دائما في حسرة ودائما في غم لأن نعم الله على عباده لا وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحيطه ومنها اي من الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إياكم الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل, كما تأكل النار الحطب ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن يستعي في الأشياء النافعة لأنه دائما تكّل في غم كيف ألجى كيف ألجى علم كيف ألجى ولد كيف ألجى زوجه وما أشكل فتجده دائما منحسرا من طويا على نفسه ليس له هم إلا تتبع إلا تتبر نعم الله على العبد واغتمامه بها نسأل الله العالم ومن مفاسد الحسد أنه ينبع عن نفس شريره ضيقة لا تقبل الخير وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا مهما عملت ومهما كرثت ومهما سعيت لاخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا ومن مفاسده أنه ربما يترقى في الإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن، العائن الذي نسميه النحود يعين الناس لأن العائن أصله أن نفسه شغير حاسد حاطق فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين فالانسان إذا حسب وصار به نوع من الحسد، فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون، الذين يؤذون الناس باعينهم ولا شك أن العائن عليه من الوبال في بقدر ما ضر العباد إن ضرهم بمالهم فله من ذلك أثر، فالأثاره من ذلك أو بأبدانهم، أو بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتله يعني إذا نحن أحد متلف شيء من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن كما أنهم قالوا أيضا إن من اشتهر بذلك فانه يجب أن يحبس إلا أن يحبث أن يحبث شره لأنه يؤذي الناس ويضرهم فيحدث كفا لشره ومن نفاته ومن نفاته الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين لأن, لأن الحاسد مفروض عند الناس مبغض والإنسان الطيب القلب الذي يحب لاخوانه ويحب لنفسه تجده محبوبا تجده محبوبا كل نحب ولهذا دائما يقول فلان والله رجل طيب ما في قلبه حسد وفلان رجل خبيث حسود حقود وما ذلك، فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعض فإن قال قائل ربما يجب الانسان في نفسه انه يحب أن يتقدم على غيره في الخير فهل هذا من الحسد فالجواب لا ليس هذا من الحسد بل هذا من التنافس في الخيرات قال الله تعالى لمثل ذلك فاليامن لمثل هذا فاليامن العامل وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإذا أحب الإنسان أن يتقدم غيره في الخير، فهذا ليس من الحسد في شيء. الحسد أن يكره الخير للغير، أن يكره الخير للغير هذا هو الحسد. واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره، أن يخفي فضائل غيره. فإذا كان إنسان ذو مال إنسان ذو مال ينفق ما له في من صدقات وبناء مساجد ويصاحب قرق وإشراء الكتب وقفال على غلبة العلم وغير ذلك فتجد هذا الرجل إذا تحدث الناس عن هذا الرجل المحسن يقتل ويسقط وكأنه لم يسمع شيئا هذا لا شك في أن عنده حسده لأن الذي يحب الخير يحب نشأ الخير للغير فإذا رأيت القتل إذا تكلم بفاعل الخير تكلم بإنصار وأثنى عليه وقال هذا فيه خير فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسن أسأل الله أياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب ان من الشر ان يحترافاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على الجملة الأولى من هذا الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسد وبينا معنى الحسد وحكم الحسد وانه حرام بل هو من كبائر الذنوب وبينا مفاسده وهي عشر مفاسد اما قوله ولا تناجسوا اي لا ينجش بعضكم على بعض والنجش هو ان يزيد في السلعه على اخيه وهو لا يريد شراءها يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها وانما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا يعيد إضرار المشتري ونفع البائع. مثال ذلك حرض في السوق، فصار الناس يهزيدون فيها. فقال رجل رجل، فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء. تسام بمئة، فقال بمئة عشر وهو لا يريد أن يشتريها. لكن يريد أن يزيد الثمن على المشتري أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمر الجميع فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العجوان أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في الصلع ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به. فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة فإذا زادت قيمتها ترك هذا ليس عليه بأس كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها هي ويزيد حتى تخرج عن قيمتها كثيرا فالناس زيادتهم في السلعة على ثلاثه أقسام القسم الأول نجش وهو حرام الثاني أن يزيد فيها لأنه يرى أنها رقيصة وأنها ستكسبه ولس له قص بعين السلعه لا يريدها لكن رأى أنها رقيصة وأنها ستكسبه فجعل يزيد فلما ارتفعت قيمته وتركه هذا ايضا لا بس الثالث أن يكون له غرض بالستلعه يريد أن يشتري مثلا هذا السلعه فيزيد حتى يطيب خاطره هذا ايضا لا باس به والثالث ولا تباغضوا أي لا يبغض بعض. بعض وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أن يكرهه في قلبه لأنه أخوه ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسق فانه لا يجوز لك ان تبغضه من اجل تسقي، ان تبغضه بغضا مطلقا لكن ابغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الايمان ومن المعلوم اننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فاننا لا نبغضه كما نبغض الكافر فمن ابغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه كيف تسوي بين مؤمن عاصم فاسق وبين كافر هذا خطا عظيم ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق اكثر مما يكره كافر وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطره المؤمن مهما كان خير من الكافر